خليني خدمتك شفاع كنجيلي حسين حسين حسين حسين حسين خادم جمع لبابك خليني خدمتك شفاع يا سيدي من مولدي يا من منيا خادم لك واتوسلك يا سيدي من مولدي يا من منيا خادم واتوسلك يا ابن السكيه كل حياتي جن دور خاضر غيّة خاضر غيّة خادم يا ريّتك حسبني من ناس العبيدة انسبني خادم يا ريّتك من ناس العبيدة حسين هادي احلى باقه خليني منك شفاعه سبحانها يا هاله خليني حسان بعد حسان هادي للشاعر الشاب عادل اسكناني يا وهل السماء حف المنارة كل من قصد ليهم وفد طاف المزارة يصبح ثمن أجرى كمن عرش الله زارة عرش الله زارة نسلة الملاي عن حتى تلشوية يا جماعه خليك في <صفيق> السما خليك يا حسن ايه واحده واحده هلا حسن هاك استمع من يرشف صوت القماعي هذا الصدى طول المدى هزك مشاعير وحلى الوعد نكتب أهد دمع النواغير حد الأجر نفنى ويضل خط الشعاير خط الشعاير حتى من علينا يتجسر حدنا هالشعاير علينا يتجسر <تصفيق> طوب الجزع سود الملاديس لما نون صوت الحزن نحي المجالس نحي المجالس يا المنبرك من من حرك يبني المجارس أول جرس بدل النفس علمني عابس علمني عابس هالعقيدة صائر مضموني أما تتعقل تجنوني بحر أما حسين حسين حسين حسين حسين خادم بابك خليني بعد بعد لا تتعقل حسين, حسين, حسين حادم أحلى ما شاء الله اي لا تعترض لا تشرب اترك فكائي لا تستهم روحك تهم من قامتي لو حامتي في ضفت معاني لك يكتب من هالجرح حب وولائي حب وولائي يرتفع مقامي وتغديري والمك بكاء تغيري ارتفعت مقامي والنته بدارك حس ha risks, hams